Thank you. now ظل الإله وركن الخليل أبي الأنبياء أنا البيت قبلتكم للصلاة أنا البيت كعبة Thank you. I'm Ihail paikkaa ja ystävyyttä, joka yhdistää kaikki. Joka علمنا خُبز السما كيف تبني سما تارو بالبناء فمضت الطرف في وحدتها وسُكاني. Puhuun!